أفتقطمعون أيؤمنون لكم وقد كان فريقهم منهم يسمعون كلام الله، وقد كان فريقهم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.